وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار فالدين فيها بإذن ربهم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعشدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام تحيتهم فيها سلام